الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسحور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لا ما له من دافع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 بِهَاتَ كَذَّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ لا أنْتُمْ لاَ تُنْصَرُونَ اصْلُوا فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 112. إن المتقين في جنات ونعيم 113. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 114. قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على مصفوفة وزوجناهم بحور النعين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كتب رهين وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَسَلَ لَغُمٍ فِيهَا وَلَا تَأْثِي وَيَقُوبُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُ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 إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون 114. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربص تربصوا معكم من المتربصين 111. أم تأمرهم بهذا أم هم قوم طاغون 112. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون 113. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 114. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوكنون أم عندهم غذائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين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 117. سبحان الله عما يشركون 118. وإن يروا كسفا من السماء ساقصا يقولوا سحاب مرثوم فذرهم حتى يلاقوا الذي فيه يصعفون.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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ بِسْمِ اللَّهِ